قال دخلوا في أمة من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا ضعفا مننا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 الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق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 يكم الجنة رث مورها بما كنتم تعملون.